يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَدِيرُ إِلَّا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم